Kutib <كتب> عليكم القتال وهو كروه لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم رَأَوْا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَنَسُوا أَنْتُمْ حِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردون وَمَن أَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حِزْبُ الضَّالِّينَ فألا إك في من الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله <تصفيق> يسألونك عن الخمر والمن يَسْأَلُونَكَ عَنْ مَتَٰنَةِ فِقِ نَ قُلِ ٱلْعَفُوُّ كَنَٰذِرِ كَيُبَيِّنَ ٱللَّهُ لَكُمْ أَيَّامَ